كَبُورَ مَقتَ عندَ اللهَّ أَن تَقولوا ما لا تَفعلون إِ اللهََّا يحبّ الأذينَ يُقاتِلونَ فيِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَن النَّ بُ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 فَلَم مَا جَ أَهُمْ بِالبَينَاتِ قَوا هذا صِحرُم مُبين وَمَنْ أَظلَمُ مَِّا نِفْتَرَعَ اللهَّكَذِبَ وَهُو وَدَ إلَ الْ الإِ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 اقِر اظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 أيدَن الذيينَ آمَنُوا على عَدُ إِهِمْ فَأَصَحُههِرين